يا أيها النبي إن أهلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أف لَائِكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ نَاهِجَرُنَّ مَعَكَ لَمْ رَأْتُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِل النبي إن أراد النبي أن لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج